حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوا واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ليحزن الذين آمنوا وليس بضاجهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قِيلَ لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم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 فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْنَا جَوَاعِكُمْ صَدَقَاتٌ فَإِذ لَّمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 فَلَهُمْ عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء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 ألَا إِك حزْبُ الله أل إنِ حزْبَ الله هم المُفْحون